تحوة الإيمان ويحين الآن موعدنا مع قرآن السهرة قارئنا الليلة الشيخ أبو العنين شعي شع والتلاوة من سورة النحر أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Uh <laughs> الله لتسأل ما وَمَا كِيْوَ أَخْرَجَهُ One more. 국민 Yeah. <laughs> us والله حق I'm something now. ضار <تصفيق> الله Voi